بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لا للمؤمنين إن في السماوات والأرض لا للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من تَتَّبِعُ آيَاتِ رَبِّهِمْ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نسلها عليك بالحق. تلك آيات الله نسلها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفك أثيم. ويل كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم.وإذا علم من آياتنا شيئاً التخذاه جوا.وإذا علم من آياتنا شيئاً التخذاه جوا.أولئك لهم عذاب مهين.أولئك لهم عذاب مهين.من وراء. جهنم من وراهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذابٌ عظيم ولهم عذابٌ عظيم هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابٌ من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابٌ من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون. من فضله ولعلكم تشكرون.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 قل للذين آمنوا يغفرو للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يغفرو للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمى صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون إلى ربكم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ضيّا بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ضيّا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 جعلناك على شريعة من الأم فاتبعها ولا تتبعه الذين لا يعلمون إنهم لن يغنو عنك من الله شيئا إنهم لن يغنو عنك من الله شيئا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 هذا صائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أم حسب الذين نجت رحوس سيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم أم حسب الذين جت رح السيئات أن نج عليهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم خيهم ومماتهم ساء ما يحكم. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَطَمَ عَلَى سَمْعٍ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 افلن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر قالوا هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم وما لهم إنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآباءنا إن كنتم صادقين. وَإِذَا تُتَّلَعَ رَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أَنْقَلُتُ بَأْبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمّة جاهية، وترى كل أمّة جاهية، كل أمّة تدعى إلى كتابها، كل أمّة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ سيكونون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْتَكُنَّ آيَاتِي تُتَلَعَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَحْنُ لِمُؤَجِّلِي السَّاعَةِ قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا نحن وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار ومالكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار ومالكم من ناصرين. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله زوج وغرتكم الحياة الدنيا. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله زوج وغرتكم فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون. فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعذون. فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبر ياأو في السماوات والأرض. وله الكبر شكاء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم